وَأَنا غَنًا النَّ أَلًَّا نعجِزَ اللهَّهَ فِي الأرضِ وَلَ نعْجِزَهُهَ رَابَ وَأَن لَمَّا سَمعََّ الْهُدَ آممَن النَّابِِ فَمَي يُؤْمِ ربّه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وان من المسلمين ومن القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا رشدا وام القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 اريم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا